أنا ودموعي قلبي تام بشفاء في درب ضرب السلام أنا ودموعي قلبي. فود بالغصن العمر وراقي جف الماء وداني وانا اتامل لا يقل تجين وياي دفرش جمهور قلبي وعلي قاعد اقول جاي وترك جروحي على الدروب يمشن ورا حفاي تمنيت وانا بعلتي قل لي تعالي بنيتي ما تنتظن يبتعد بضلوعي تنهش وحدتي يا نو دمو Uh oh راح الحن مني ولا حد شال خطواته سالت وهجتي الدرب مال راح الأبو عني لجن خلاني بعد بحال كل ما يدك بابي أحس دقاته بالدلال يمكن يجي ويمكن جفا، أبقيا يتي متعاطفة خلاني على الباب أنتظر لا قاعدة لا واقفة. Mam تلاشى خمس سنين كل مغربي يا دمعتي تحضنها أم لبنين بشفافي مو مات بس باقي شلمت وين وين وجروحي يلجم الدواء محتاج شفح حسين ليل الهجر بالنور يش يمتى يجي حسين بصبح كل يوم انا اتمنى الشمس بس يا وصف يطلع جريح انا ودموع نرحل درب زرعت عيون كل خطوة باشر لو ايجا يلقى حلم مدفون بالنس دور وريحتى كل ما تمر ضعون ويكتب على باب الدم راح وبعد يجون يحيى أمن ويموت من واتمنى لا ريحتها كل شيء ناديني صباح ما يرجع بيوم الرحم أنا ودموع للشاعر حسن طاهر لمعيبد